يا روح الروح يا زهرة سنيني أنا بكل لحظة لك اشتد حنيني أندرك أن وانطري طيوفك يا غالي مثل معاد يا الغاهي يا روح الروح يا زهرة سنيني أنا بكل لحظة لك اشتد حنيني أندرك وانطري طيوفك يا غالي KASLI Sahrta w wabilih estajspe solni drop wo hiaabini wab seeds michtaaakili soci pakki you murmi what if artpa accid ma malang غنا والهجر من البداية فرح من هاجر تصنت تهجرني وين وين صوت الليل ما اسمعه وين وياك العاشق سماعني وين وياك العاشق بدمع وحنين انام كل عضلك استدحني انا نظرك ونظره طيوفك يا غالي متل المنتج المنفذ لهذا العمل مؤسسة احمد شاكر العبودي للانتاج والتوزيع الاسلامي سلمي عادي يا الله يبتجيني أنا بكل حين نضرك يا ودادي حديت ولا خبر منك لفاني وضن شوق على ناسك ما هو سادي عساني لشوقتي أحظى عساني ربيع الشوق حل نصفادي ولك وردة عشق lefer ma'ani anad alayk ya ajart minni i go dan daljani red dag zamani تذكر وشي صبر الحزيني انا بكل لحظة لكي اشتد حنيني انظرك وانطري ضيوفك يا غالي متل مي عادي يا لغاية تجيني يا روح الروح يا زهرة سنيني انا بكل لحظة لكي اشتد حنيني انظرك وانطري يا غالي متى الميعات يا الغايب تجيني متى الميعات يا الغايب تجيني <تصفيق> يا تعب ويشق سنين الغوايدي وطبع اللي يحيب ما لحظة ينسى يا بحر الشوق نمت يا حبيبي تهد في حبه لا مالي مرسى طول علي الليل واظلم زماني مشرقات يا بحر الشمس شمس شمس خلّب مكاين الشمس تشوي ترد البسم وشمس الكون بنسى يرد المهد يمسح دمع وين يرد المهد يمسح دمع انا بكل نهض لك يشتد حنيني انا نظرك وانت روطيفك يا غالي متى المعاد يا الغالي تجي من يروح حياه سنيني انا بكل لحظه لك يشتد حنيني انا نظرك وانت روطيفك يا غالي مثل ما عاد يا الغايب تجيني مثل ما الغايب تجيني اعاتب دمعتي وجم رشتياقي انا مفارق حبيب وغاب عني تطيب خاطري ورادتك تجيني شجاع و عنك سني يا مهد الشوق وتك مشبوحه عاني طريجك انطرد ترد هذا والله وطش في دربك سنين البقاع وتعوضنا السنين لو يا لمهاجر بحال فيك لو تجيني يا لمهاجر بحال فيك لو تجيني انا بك كل لحظه لك يشتد حنيني انظرك وانطرك يطير وفك يا غالي يا عاد الغايب تجيني يا روح الروح يا زهره سنيني اللحظة لكي اشتد حنيني هنضرك وامتري طيوفك يا غالي متى الميعاد يا الغايب تجيني متى الميعاد يا الغايب تجيني يا غايب غيبتك طالت على اللي يحبك والهجور ذوا بدليلة يتاني بدربك يب شوق ولهفته يتانو ما اظن بالي يدحينه يا قصه شوق على واد مغربه خليل وبالهجر عذب خليله يصبرني عليك كله لأن كل ما يمر أنا اشتكيني وقل للا متى يرد ضيعين وقل للا متى يرد ضيعيني أنا بكل لحظة لك يشتد حنيني أنطرك وانطري طيوفك يا غالي مثل ما عاد يلغى يبتدي اشتد حنيني انظرك وانظري طيوفك يا غالي متى الميعاد يا الغايب تجيني متى الميعاد يا الغايب تجيني من كلمات وأداء أحمد الزيدي وسيد اسماعيل الأعرجي الهندسة الصوتية والمكسيج أبو عادل الركابي التصوير والمونتاج مرتضى حسيني